يا شاردات تفكيري والسر مخفي بين العيون وبين صامت الشفايف سارح ولا يجري انا اللي حوالي وشك الدر المجمول زين الوصايف ما دام ربي كامل الحسن معطيه وخلاه ياد له في جميع المصايف حسبي على اللي حطلونا الحزن فيه لو كان ما شاف بحياته كسايف بنات علامة من بانت علامة الترف من آياديه بانت علامة الترف من آياديه أكيد ما ذاق التعب والكلايف والله وأعلم في حب معني هو يا كثر ما بالوقت من حب زايف وقمت أتصور لو زماني مخاويه من صغرنا باللعب دايم ولايف أفرح بشوفه وافتخر عن طاريه وهديه قلب بالظل أنه حايف وعيش عمري بس أطيعه وداريه واصنع لهالبسمة بحلوة الطرايف ويوم انتبه ثم شاف عيني تراعيه حانك نهاية جلسته يا حسائف وقام وتبسم وانحرف واشغل يده يضفي بثوب ألقتها الردايف وقفاك ما حلم من سكان قلبي راعي يبقى مع الذكرى ولا